سبح اسم ربك الأعلى فالذي خَلَقَ فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه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 اتَّدَّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللهُ أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَادًا الله أكبر الله أكبر